ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد من آيات ربه الثانية الأخرى، لكم أذكى ولو الأوثا إن هي إلا أسماء أنتم وأبا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 فَإِنْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَاهُ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَلَا يُسَمَّوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ تولى عَنْ مَا تَوَلَّى ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَا مِنَ الْعِلْمِ ذَلِكَ مَا مِنَ الْعِلْمِ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 كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشعتم من الأرض إذ أنشعتم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمماتكم فلا تذكروا هو أعلم بما اتقى 110. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وهو 112. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزر أخرى وأن ليس للإنسان مَا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجذاء الأوفى وأن رَبِّكَ ربك المنتهى هُوَ هو أضحك وَأَنَّهُ وأنه هو أمات وأحيا وَأَنَّ 116. خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا وأن عليهم النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب وأنه أهلك وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطرى والمؤتفك تأهوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لا عند الله كشفا، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْقُونَ وَأَن تُنْسَمِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا